كان من المفترض أن يدرس هذه المادة أخونا رضلة الشيخ الدكتور مسعد ابن مساعد الحسيني لولا أنه قد حصل له عذر فنسأل الله ان يشفي ابنته وأن ينجح ما قد يجرى لها من عمليات وأن يوفقنا وإياكم وإياها جميع المسلمين العلم النافع عمل الصالح هذه المادة الشيخ قد جمع فيها مذكرة مفيدة ولعل يقتصر على هذه المذكرة نظرا لضيق الوقت وهي مذكرة جميلة بين فيها الشيخ الفتن من حيث أسبابها مصادرها وطرق الوقاية منها والأحاديث الواردة في خطورتها وبعض الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام ولن أطيل في مقدمة عن التعريف بالفتن فهي أصلا ماخوذه من فتنته الذهب إذا خلصته من الشوائب وفتنت العسل إذا خلصته من الشمع وفتنت الحديد أو الفضة إذا خلصتها من الشوائب وأما معانيها الأخرى غير اللغوية فهي كثيرة فمنها الابتلاء والامتحان ومنها الحروب ومنها الفتنة في الدين ومنها الصد عن سبيل الله ومنها الشبهات التي تعرض للمرض ومنها كثرة القتل والهرج حيث لا يعرف القاتل لما قتل والمقتول لما قتل وكل شيء فيه خطورة تهدد المسلمين وتفرق جمعهم هي من ألوان الفتن مثل ما يجري الآن من الهرج والفتن في بعض البلاد الإسلامية المجاورة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن ينقذ المسلمين أهل السنة من هذه الفتن ونبدأ على بركة الله وقارئنا جزاه الله خيرا هو الأخ أحمد بن صابر الغامدي الطالب في كلية الحديث ها؟ ها؟ كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الاسلاميه فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا نعم والله نابع سين بعد سنختصر بعد خطبة الحاجة سمعناها الآن في مقدمة الدرس ندخل في الموضوع نعم يقول حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فهذه نبذه مختصرة في الحديث عن الفتن وموقف المسلم منها كتبتها تعليما وتذكيرا وتبصرة وتحذيرا سائل, سائل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها والناظر فيها إنه سميع مجيب ورغبه في تسلسل افكارها وتكامل بنيانها واجاده مظهرها ومخبرها ليسهل فهمها فهمها والانتفاع بها فهمها والانتفاع بها جعلتها تشتمل على المضامين الاتيه اولا تمهيد ويشمل على ما يلي واحد الحكمه من خلق الخلق الأولى ويشتمل على ما يلي أو يشمل ما يلي نعم الثاني سنة الله في ابتلاء المكلفين والغاية من ذلك الثالث معنى الفتن لغة والصلاحة ثانيا خمسة فصول الفصل الأول الاخبار عن وقوع الفتن وكثرتها الفصل الثاني أحوال الفتن وأوصافها وأوصافها الفصل الثالث أشهر الفتن النازلة بالأمة الفصل الرابع الناس أمام الفتن الفصل الخامس أسباب الوقوع في الفتن الفصل السادس أسباب النجاة من الفتن ثالثا خاتمة أولا التمهيد واحد الحكمة من خلق الخلق لقد خلق الله الخلق لحكم بالغة وغايات سامية ومخلوقات الله على اختلاف ذواتها وصفاتها من دلائل ربوبيته تعالى المقتضية لإلهيته وعلى مخلوقات الله تظهر آثار صفاته عز وجل من علم وقدرة وحكمة ورحمة وغير ذلك كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وكما قال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم كما أن رواه مسلم كما أنه سبحانه خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فيجب تعلمها واداؤها على وجهها والإخلاص فيها لله تعالى ولبيان العبادة والدعوة إليها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بيانا للمحجة وقطعاً للحجه فلبيان المحجة وهي الطريق الواضحة للعبادة قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو اله واحد وليذكر أولو الألباب ولقطع الحجة وهي الاعتدار والاحتجاج على الله تعالى قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد كان أول أمر في كتاب الله تعالى هو الأمر بالعبادة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالواجب على العبد أن يحرص ويهتم لتحقيق هذه الغاية العظمى لينال السعادة التامة في الدنيا والآخرة وتتحقق له الحياه الطيبه على ليانال وتتحقق له الحياة الطيبة في الدارين فيعمل لاخرته ويصلح دنياه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا ينحرف عن عباده ربه يمينا ولا شمالا بل يلزم الصراط المستقيم والهدي القويم ثم ليعلم العبد أن للرب العليم الحكيم سننا يجريها بعلم تام وحكمة بالغة ومن هذه السنن سنته سبحانه في ابتلاء المكلفين فما المراد بهذه السنة وما الغاية منها هذا ما سيتبين بعون الله تعالى في الفقرة التالية تكلم الشيخ حفظه الله في هذا التمهيد على الحكمة من خلق الجن والإنس وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك فالحكمة العظيمة هي عبادة الله جل وعلا قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون وقال تبارك وتعالى وما امروا إلا ليعبدوا, ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني وغير ذلك من الآيات التي تدل على الغاية من خلق الجن والإنس ونبه الشيخ حفظه الله إلى أمر عظيم وهو أن أول أمر في سورة البقرة هو الأمر الذي جاء بعبادة الله سبحانه وتعالى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 في سوره الفاتحه بين توحيد الألوهية وان المكلف يجب عليه ان يعبد الله ويستعين به اياك نعبد فيما يتعلق بحقوق الرب واياك نستعين فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق عباده ثم اشار اشاره لطيفه الى امر عظيم وهو انه قد يحتج محتج بوجود الذنوب وخلق الذنوب والمعاصي ونسي المحتج ان ذلك كله لحكمه بالغه وهو بيان اثار اسماء الله وصفاته وهذا امر عظيم سواء في باب الرحمه او في باب العذاب سواء في باب امتثال الاوامر او في باب اثناب النواهي ولذلك اورد الايه في باب الرحمه انظر لاثار رحمه ربك اثار الرحمه اثار الحكمه اثار القدره اثار القوه اثار العزه اثار الحكمة آثار السمع آثار البصر آثار الإرادة كل ذلك لابد من النعية ولذلك جاء في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ثم بين الشيخ ايضا ان هذا هو الغرض من ارسال الرسل وانزال الكتب لبيان المحجه واقامه الحجه وهي عباره عظيمه لبيان المحجه بيان الطريقه الواضحه السنه التي امر الله ان يسار عليها ولاقامه الحجه لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فقطع دابر حجج المحتجين لا سيما أن الله أعطاهم إرادة واختيارا يعرفون به الخير من الشر والحق من الباطل والغث من السمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ثم أشار أيضا من ضمن ما أشار إليه في هذه الم... في هذا التمهيد بيان أن الله عز وجل لما خلقنا لعبادته لم يكن اختيار العبادة وطريقته الله و وطريقة التي نتعبد بها إلى أذواقنا ولا إلى عقولنا. ولا إلى أنفسنا فبأي عقل يوزن الكتاب والسنه بل مرد ذلك إلى ما جاءت به الرسل من الكتب السماوية والسنن النبوية وأشار حفظه الله إلى تعريف العبادة وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة خلاصة القول أن هذا التمهيد هو يعني مفيد جدا واشتمل على هذه النقاط التي نبه عليها الشيخ حفظه الله تعالى فضلا الثاني سنة الله في ابتلاء المكلفين والغاية من ذلك إن من, إن, من إن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاءهم وامتحانهم حتى يتبين الصادق في إيمانه الصابر على بلائه من ضده وهو الكاذب أو الضعيف في إيمانه الجازع عند بلائه فمن مظاهر ابتلاء الله لعباده أن جعلهم في هذه الدار وهي دار عناء ومشقة ونكد كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وكوارثها ومصائبها وشدائدها كثيرة متنوعة لا يخلو منها بشر حتى في توفيره لمتطلبات حياته هو في مشقة تحتاج إلى جهد وعلاء ومن مظاهر الابتلاء أن الله سبحانه ركب في النفس البشرية طبائع وشهوات ربما نازعت صاحبها إلى معصية أو دعته إلى رذيله أو أخرته عن فضيله قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وقال تعالى في سوره يوسف عن امراه العزيز وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي وقال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ومن مظاهر الابتلاء أن الله تعالى ابتلى عباده بالشيطان الرجيم وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم فصار هذا العدو اللدود يسول للعباد ويدلي بغرور ويزين الباطل ويرغب فيه ويزهد في الخير ويصد عن بوسوسة خفية ومكر عظيم وقدرة أعطاه الله إياها حيث يجري, حيث يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو كما قال تعالى عنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وقد أقسم على السعي في إضلال بني آدم وأن يقعد لهم الصراط المستقيم ومن مظاهر الابتلاء ابتلاء العباد بالقدر والشرع ففي أقدار الله الجارية ما يؤلم النفس ويشق عليها ويثقل البدن من إخفاق عمل أو خيبة أمل أو موت حبيب أو مرض بدن أو فقر أو سجن أو هم أو حزن أو غربة أو غير ذلك نحو ذلك وأما الابتلاء بالشرع فالابتلاء بالأوامر والنواهي والتكاليف التي قد يكون فيها من المشقة وتحتاج إلى جهد وعزيمة وتحمل ومن أعظم الإبتلاءات الابتلاء بالفتن التي تنزل بالعباد في دينهم وتعصف بهم فتنشر بينهم الأهواء المضلة والدعوات الباطلة والدعايات المبهرجة والأقوال الملبسة مما يوقع بعض الناس في شراكها ويشربونها ويكونون من دعاتها فيضلون ويضلون على علم على علم من بعضهم كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وبجهل من آخرين كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد بين الله تعالى لنا هذه الابتلاءات والحكمه منها وما يجب علينا تجاه تجاهها وعند نزولها لنخرج من بينها سالمين غانمين فقال تعالى انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا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 إذ أن الله برحمته لا يعاقب عباده على ما علم أنه سيكون منهم قبل أن يعملوه وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا إن نصر الله قريب وقال سبحانه ونبنوكم بالشذ والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أخرجه الترمذي وابن ماجه فالمراد بالفتن في اللغة والإصناح فما المراد بالفتن في اللغة والإصلاح وما المعاني التي تريد في هذا الجزء أو في هذه الجزئيه التي ذكرها المصنف بين أن الإنسان في هذه الحياة مبتلى قد يبتلى بالخير والشر والناس على قسمين تجاه هذه الابتلاءات فقد يكون الابتلاء بتضييق العيش وقد يكون الابتلاء بتوسيعه قال الله تعالى فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن وقد يكون الابتلاء بالسراء والضراء والمصائب والفتن التي تحل به ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الذي خلق السماوات تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقد يكون الابتلاء بتسليط النفس الأمارة بالسوء التي يصارعها المرء إن النفس لأمارة بالسوء وقد يكون بوجود ظروف تدعو إلى ارتكاب المعاصي والسيئات وقد تكون بالفقر وقد تكون بالغنى وقد تكون بالمصائب والأقدار التي يقدرها الله على العبد وقد تكون بالتكاليف الشرعية التي يعني قصد الشيخ هنا ليست المشقة أن, أن تلك التكاليف فيها مشقة يصعب الخلاص منها أو لا يمكن تحملها وانما يقصد ان فيها مشقه على من على ماذا على النفوس وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين اذا اصابتهم مصيبه الذين وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيه ما لأتوهما ولو حبوا فالابتلاء يا عبد الله ليظهر علم الله السابق على تصرفات البشر من الإقدام على فعل خير أو شر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو اخباركم وغير ذلك من الآيات فالموفق من وفقه الله عز وجل عند حدوث هذه الابتلاءات ولذلك ذكر أهل العلم أن عنوان السعادة في ثلاثة أمور أن المؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي ماذا صبر وإذا أذنب استغفر ولأهمية الصبر على البلاء ذكر الله الصبر في القرآن في نيف وتسعين موضعا ذكر الصبر في ما يربو على تسعين موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى وان الله تبارك وتعالى اذا اراد بعبده الخير ابتلاه حتى يوافيه وليس عليه سيئات وان الشوك يشاكها المؤمن اذا صبر فانها يحط بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته ولذلك قال ان عظم, البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فكلما ازداد المسلم بلاءا ضوعف له الجزاء إذا صبر واحتسب وتحرم عند الله تبارك وتعالى ومن أعظم الابتلاءات في هذه الحياة الفتن المدلهمه التي تعصف بالمسلمين قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها كما سيأتي تفصيل ذلك فالمسلم لا يستشرف لها بل يبتعد عنها لأنه إن دخلها إن استشرف لها دخلها وإن دخلها قد يصعب عليه الخروج منها إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله نعم حضر. يقول حفظه الله فما المراد بالفتن في اللغة والاصطلاح وما, المعنى التي ترد وما المعاني التي ترد لها هذا ما, ما ست سيتبين بحول الله في في, في الفقرة التالية م. الثالث معنى الفتن لغة واصطلاحا والمعاني, المر والمعاني المراده بها في كتاب الله تعالى الفتن في اللغة الفتن في اللغة جمع فتنة وهي بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان من قولك فتنت الذهب بالنار إذا أذبته وأصهرته ليتبين جيده من رديئه إذا أذبته نعم إذا أذبته وصهرته ليتبين جيده من رديئه وأما في الاصلاح فالفتنة ما يعرض للعباد من بلايا ومحن في أمور دينهم أو دنياهم فتظهر, سرائر... فتظهر سرائرهم وت... وتنكشف حقائقهم حقائقهم سرائرهم حقائق. فتظهر سرائرهم وتنكشف حقائقهم وقد ورد لفظ الفتنه في كتاب الله تعالى لمعان كثيرة أشهرها ما يلي إذن هذا هو التعريف العام للفتنة في اللغه هو ما عرفتم وهو الابتلاء والامتحان والاختبار والتصفيه والتنقية ف... ويقال لذلك قال فتنت الذهب وفتنت الفضة أي اختبرت هذه المادة حتى صفيت جيدها من رديئها ثم ذكر الاصطلاح وهو أنه كل ما يعرض للمسلم من بلوى في أمر دينه ودنياه تسمى فتنة كل ما يعرض للمسلم من بلوى في أمر دينه ودنياه تسمى فتنة نعم والآن ينتقل إلى يعني معانيها التي جاءت في القرآن الكريم نعم وقد ورد لفظ الفتنة في كتاب الله تعالى لمعاني كثيرة أشهرها ما يلي أولا الإخبار والامتحان كما في قوله الاختبار أولا الإختبار والامتحان كما في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الثاني يعني المقصود أنهم لا يبتلون لا يختبرون لا يمتحنون يعني إذن الدنيا هذه دار ابتلاء وإذا علمنا أنها دار ابتلاء فعلينا أن نصبر عند البلاء وأن نشكر عند النعماء فهذا هو المعنى الأول الابتلاء والاختبار والامتحان حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم وهم لا يفتنون أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني يظن أن الإيمان لا يظنن أحد أن المؤمن لا يبتلى بل إنه مبتلى في هذه الحياة فمن صبر فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط نعم الثاني الشرك كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقوله والفتنة أكبر من القتل وهذا هو أخطر معانيها لأن الله عز وجل سمى, سمى الشرك فتنة وأية فتنة أعظم من أن يجعل العبد إلها مع ربه الذي خلقه وسواه وعدله نعم الثالث العذاب وقد رؤية تفسير الفتنة بالشرك عن ابن عباس وغير في هاتين الآيتين نعم الثالث العذاب كما في قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وقوله يعني من بعد ما عذبوا من بعد ما عذبوا يعني لهم الخير ولهم الأجر وهم المغفرة ولهم الرحمة نعم وقوله وقوله ذوقوا فتنتكم اي ذوقوا العذاب الذي كنتم به تستعجلون نعم الرابع التحذير والإحراق بالنار خاصة كما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وردت هذه في قصة أصحاب الأخدود فإنهم فتنوا بإحراقهم بالنار ومع ذلك صبر المؤمنون فضلوا أن يدخلوا النار على أن يرجعوا عن دينهم وهذا ما وعد الله به عباده المؤمنين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يدل على طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حبا اليهم ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله والشاهد لموضوعنا ما هو وأن يكره أن يعود في الكفر بعد اذ أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار فهؤلاء فضلوا وآثروا أن يقذفوا في النار بدلا من أن يعودوا إلى الكفر ولا شك أن الله رحمهم وأنهم بإذن الله لم يجدوا منها ضررا ولذلك فإن هذا هو معنى يعني الافتتان الذي هو العذاب بالنار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني بالنار ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق نعم الخامس القتل والهلاك كما في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يعني خفتم أن, أن يقتلوكم أو يهلكوكم نعم السادس الصد عن الصراط المستقيم في قوله تعالى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك اي يصدونك عن الوحي وعن دين الله سبحانه وتعالى لولا حفظ الله تبارك وتعالى نعم وقوله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك عن البعض وعن الكل تحذير من أن يعني يحول بينك وبين ما بعثك الله به نعم. السابع الحيرة والضلال كما في قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يعني لا, لا يدري أين يتجه إذا كان قد وقع في الفتنة وهي الحيرة لا يدري أين يذهب نتيجة لبعده عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيبتلى بالحيرة انظروا إلى ما أصاب أهل الكلام عندما أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم انتهى بهم الأمر إلى أن وقعوا في الحيرة فمنهم من قال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه ايش قيل وقالوا وقال بعضهم وها انا اموت على عقيده العجائز ولذلك والاخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن ايش نادم نعم يحتار الذي يبعد عن الذي يعرض نفسه للفتن ويبتعد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقع في الفتن وما أشبه الليلة بالبارحة الذين يتبعون أقاويل المنظرين من الخوارج والتكفيريين وجعجعة أصحاب المروق من الدين ويعرضون عن فتاوى علماء الأمة قد ينتهي مصيرهم إلى هذا الأمر من الحيرة والضياع والذي أوقع بعض شباب الأمة في أن يأخذ حتفه بأنفه أنه لا يرجع إلى علماء الأمة وهذه أعظم فتنة في هذا العصر هذه أعظم فتنة في هذا العصر حيث أوقعوهم في التكفير بل أوقعوهم في تكفير كل المسلمين بسبب كتب المنظرين وأشريطتهم المنظرين المارقين الذين يهرفون بما لا يعرفون والذين لا يرجعون إلى علماء الأمة حتى يوقعوا الشباب في الحيرة بل وصل الحال ببعضهم إلى أن القول عندهم ما يقوله هؤلاء المنظرون ولو كانوا أجهل من حمر أهلهم ولو كانوا ليس ليسوا أهل علم وليسوا أهل خير وليسوا أهل تقى وليسوا من أهل التوحيد قد يفتتنون برموز من عباد القبور الذين يطوفون بالقبور فيتخذونهم رموزا لهم ويتعبدون على طريقتهم ويهتدون بهديهم ويتخذونهم زعماء للجهاد على حد زعمهم حيث صرفوهم عن علماء الأمة واوقعوهم في الفتن المدلهمه لم يقفوا عند هذا الحد بل ان اولئك المنظرين من منظر الخوارج المعاصرين يشابهون قساوسة النصارى وأحبار اليهود فقد يعطون هؤلاء الشباب المغرر بهم الذين ليس عندهم فرقان يفرقون به بين التوحيد والشرك ولا بين السنة والبدعة قد يعطونهم مفاتيح الجنة مقابلة أن يقتلوا النفوس المعصومة البريئة من المسلمين أو المستأمنين أو الذميين أو المعاهدين فاحذروا من هؤلاء اللصوص قطاع الطرق الذين يحولون بينكم وبين علماء الأمة ويكفيكم ما تشاهدونه من كتاباتهم في الشبكات ومواقع الإنترنت من هراء ودجل وتخريف وتكفير وبدع وضلال وحيرة واختلاف وتناحر والعياذ بالله أنا أريد من الإخوة أن يسمعوا شريطا مهما للاخ سراج الزهراني يتعلق بتضليل هؤلاء المنظرين للأمة باسم الجهاد والله الجهاد أمنيتنا أسأل الله أن يميتني وإياكم في سبيله بالطرق التي شرعها لنبيه صلى الله عليه وسلم لا على طريقة أولئك التكفيريين الذين يقتلون المسلمين والمستأمنين والذميين والمعاهدين ويسمون ذلك ماذا؟ جهادا وهو جهاد وهو إفساد وليس بجهاد وعما قريب يصدر ان شاء الله كتاب عن احكام الجهاد يتضمن دفع الشبه التي يتعلق بها اولئك لفضيله الشيخ الدكتور حمد العثمان وقد قدمنا له مقدمة نسال الله ان ينفع بها ف الحقيقه وكذلك يعني هناك كتب عديدا منها كتاب أخينا أو مذكرة الشيخ دكتور عبد السلام السحيمي فقه الله وغيرها من كتب طلبة العلم لأنه جدت قضايا تتطلب التوضيح وإلا ففي كتب مشايخنا وعلمائنا يعني ما يكفي ويشفي وقرأوا قبل ذلك كله كتاب شيخنا أو أجوبة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وهو الأس... الأجوبة المفيدة في... عن المناهج الإيش؟ الجديدة اقرأوا هذا الكتاب اليوم قبل غد ي... تستنير لكم الطرق إن شاء الله تبارك وتعالى يعني الشاهد أن, أن يعني قضية ال... الافتتان الحيرة التي يصل إليها من, من يعني يرتكسون في حبال الخوارج ومنظر الخوارج المعاصرين الآن قائمه ومشهودة التفجير والتكثير والتدمير يعطون يقول ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل هذا الرجل البريء المسلم أو رجل الأمن أو نحو ذلك فانتبهوا لذلك فإنه في غاية الخطورة أقول لو قراتم أو سمعتم شريط الأخ سراج الزهراني في هذه القضية حيث أن ادعياء الجهاد كلما اختلفوا صوب بعضهم سلاحهم إلى البعض لو اختلف اثنان منهم وجه بندقيته إلى الآخر وما يحصل وليس ببعيد عنا ما يحصل في غزة الآن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المسلمين أهل السنة هناك وأن يبعد عنهم المبتدعة من الخوارج والتكفيريين والرافضة والمستادين في الماء العكر والمرتزقة وسائر من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة تفضل. يقول الثامن العذر والعلة كما في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يعني مادرة يعني مادرة؟ العذر غير المقبول المقصود بالعذر غير المقبول يعني لا يقبل منهم هذا العذر وإنما هو عذر غير مقبول اشتطنوا فعذرهم هذا غير مقبول لأن الله قد أقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة نعم الفصل الأول يكفي إلى درس الغد إن شاء الله هل تتحملون أن نأخذ حصه بعد الشيخ عبد الرزاق غدا لانني لان غدا في المساء عندي سفر الى الرياض وكذلك الثلاثاء مسافر الى الاربعاء غدا فقط تتحملون نستفتي الاخوه اذا اكون بعد الشيخ عبد الرزاق ولعلي استاذينه في ان يختصر بعض شيء ان شاء الله تعالى غدا بعد الشيخ عبد الرزاق مباشره ان شاء الله استمر هذا نعم فقط غدا ونحن. هذا بالنسبة للغد فقط وإذا عدنا أيضا لعلنا نأخذ الخميس أيضا بعد الفجر بعد شهر رزاق يوم الخميس غدا ويوم الخميس أما يوم الأربعاء سيكون في موعده إن شاء الله تعالى بعد العشاء يقول السائل حفظكم الله أرجو من فضيلتكم إعادة الأبيات التي ذكرتها في ضلال اهل أهل الكلام وجزاكم الله خيرا لا هي أبيات الشهر الثاني نهاية نعم لا أبيات الرازي نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين الضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وارجع إليها في مقدمة الحموية نعم ولبيت الثانيه للشهر الثاني وهو أشعري ولعل هذه الابيات تدل على أنهما قد رجع إن شاء الله تعالى رحمهما الله لعمري قد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي نعم جزاكم الله خيرا وحفظكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين نستودعكم الله إلى الدرس الغد إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه